صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن سال سائل بعذاب واقع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 وصاحبته وأخيه وفصيلتهم التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعه للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق نوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين لأماناتهم وعهدهم راعون هم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك محطعين عن اليمين وعن الشمال عزين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 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترحقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون